بسم الله الرحمن الرحيم يوم يوم خير وما ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من تجد تجد كل كل نفس نفس سوء تود لو ان بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله يذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ق ر ا ء ة ح ي ة تلامس أ ح ا س ي س قلبك القارئ يوسف اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني انك انزل ا ل س م العليم ي ع س و ر ة آ ل عمران بصوت القارئ يوسف معاطي في ق ر ا ء ة ح ي ة من ا ل ص ل ا ة و إ ن ي سميتها مريم وإني موسوعه النابلسي للعلوم ا ربها ب ق و ل ح س ن و أ ن ب ت ه ا نباتا ح س ن ا و ك ف ل ه ا ل ح س ن ا ا ل ق ر آ ن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله أ م ا م ه قاده إ ل ى ا ل ج ن ة ومن جعله خلف ظهره ساقه إ ل ى النار أ خ ر ج ه ابن حبان الله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 イダ عون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالون قالوا لن تمسن ا とは私たちのことは私た م のことは私た وغرهم في دينهم ما كانوا ي ف ت ر こと فإذا فكيف َََْ إ ِ ذ َ ا جمعناهم َََُْْ ليوم ٍَِْ لا َ ريب ََْ فيه ِِ واوفيت ُِ كل ُُّ نفس ٍَْ ما َ كسبت َََْ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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير تولج الليل في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 وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء لا يتخذ المؤمنون يتخذ ف ل ي س من ا ل ل ه في شيء إ ل ا إ ل ا الله على كل شيء قدير قل د ي ر ق إ ن تخفوا ما في صدوركم أ و تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماء والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت, نفس ما عملت من خير محضرا من أن الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل الله والرسول أطيع ا ل ل ه لا يحب الكافرين إ ن الله اصطفى آ د م ونوحا, آدم ونوحا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 نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل, فتقبل مني إ ن ك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت 「私は私 ت رب を知っていたのは私の名前を知って ل たのは私の名前を知っていたのは私の名前を知っていたのは私の名前 ن ي سميتها مريم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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم قال يا مريم أ ن ا لك هذا قالت هو من ع ي ن ك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذ ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي وهو قائم اشترك بيحيا مصدقا مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا س ي د ا و ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و ا م ر أ ا ي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وإذ قالت, الملائكة يا مريم واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك إ ن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 اذ قالت الملائكه يا مريم إ إن, ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بن مَرْيَمَ وَجِيهًا بِنُ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 موسوعه ا ل ك ت ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن م ن الطين ك ه ي ئ ة ا ل ط ي ر ف أ ن ف فيه, فيه فيكون خ ي ط ر ا ب إ ذ ن ا ل ل ه وأبرئ ا ل أ ك م ا ل أ ب ر ص و أ ح ي ي انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك ل آ ي ه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من ولانفسكم ب ل ت و ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ب آ ي ة من ربكم فاتقوا الله فاتقوا الله <مطيعون> ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بعد أ ن استمعنا إ ل ى هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ع ت ر ة من ص ل ا ة التراويح والقيام نستمع خاشعين إ ل ى ق ر آ ن الوتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ا ل ذ ي يكذب بالدين فذلك الذي يدع و اليتيم ولا ي ح ب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا ن م و س و ع ركعة ا ل و ت ر ا ل أ خ ي ر ة و ا ل د ع ا ا ء ل و م ا ل ا س ل ا ل م ي ن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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي له الملك والتدبير الحمد لله الذي له الملك والتدبير الحمد لله الذي له الحكم والتقدير الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله العلي الكبير الحمد لله العلي الكبير لله الحمد لله الكريم اللطيف الخبير اللهم صل على النبي محمد في ا ل أ و ل ي ن وصل عليه في ا ل آ خ ر ي ن وصل عليه في الملا ا ل أ ع ل ى إ ل ى يوم الدين صل عليه خير ا ل أ ن ا م وصل عليه مسك الختام اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت ت ق ض ي ل يقضى ع ل ي ك إنه لا يعز م ن ع ا د ي ت و ل النابلسي ي ذ م وليت تبا يا علينا وأوليت الله على ما على أنعمت به سبحانك نحن الصغار وانت أ ن ت ل ذ ي ي ر ب ت ا سبحانك نحن الصغار نحن ن و أ الذي ربيتنا نحن الدعفاء وأنت الدعفاء م و ل ض ع ف ا ء وأنت ا ل ذ ي ي ق و ت ن ا نحن ا ل ض ا ل و وأنت ن ا ل ذ ي هديتنا نحن ا ل ف ق ر ا ء و أ ن ت ا ل ذ ي أ غ ن ن ت ا نحن ا ل ف ق ر ا ء أنت الذي نحن ت اغنيتنا الذي ن ا ل ع ر ا ت وانت الذي كسوتنا, نحن العرات وأنت الذي كسوتنا لك, الشكر يا الله لك الشكر يا الله ولك الحمد يا الله ولك الحمد موجبات رحمتك ن س أ ل ك موجبات رحمتك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 والنجاه من النار, أعتق رقابنا من, النار أعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقاب ابائنا وامها ا ع ت ك رقاب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا من النار يا رب ن س أ ل ك ا ل ج ن ة يا رب نسالك أ ل ك ج ن ن ة يا رب س أ ل ا ل ج ن ة يا ربنا يا إ ل ه ن ا ع ص ي ن ا فسترتنا عصيناك فسترتنا ونسيناك فذكرتنا ونسيناك فذكرتنا يا ربنا يا إ ل ه ن ا و كم من ذنب غفرت وكم من عيب سترت وكم من بلاء دفعت, وكم من بلاء دفعت ونحن ما استحيينا ونحن ما استحيينا ولكن بارسناك بالذنوب والمعاصي وها نحن ا ل آ ن بين يديك ضعفاء بين يديك مساكين بين يديك بين يديك فاقبلنا ق ب ل ن ولا تطردنا ولا تطردنا اقبلنا, ولا تطردنا اقبلنا, ولا تطردنا اقبلنا ولا تطردنا واغفر ل تطردنا ا و لنا وارحمنا استرنا ولا ت ف ض ح ن ا ا س ت ر ن ا ولا تفضحنا يا رب ا س ت ر ن ا ولا تفضحنا نفذ كروبنا نفذ كروبنا واكشف همومنا وقض وأكشف همومنا ا ديوننا و ديوننا وارحم موتانا واشف مرضانا واشف مرضانا اصلح شبابنا, شبابنا واهد نساءنا بارك لنا في ارزاقنا, بارك لنا في أرزاقنا بارك لنا في أ ز و ا ج ن ا بارك لنا في ذرياتنا تقبل منا تقبل منا تقبل منا انصر إ س ل ا م ن ا ي ن ص ر اسلامنا و أ ه ل ك عدونا واهلك عدونا وصيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا ربنا جئناك الليله تائبين وجئناك الليله خاشعين فلا تردنا خائبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي آ خ ر رب دعوانا الحمد العالمين و أن لله الختام س ا ئ ل ن المولى ا عز وجل أ ن يتقبل منا صالح أ ع م ا ل ن ا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه ه مهندس الله تم باستوديو ت والسلام عليكم ورحمة الإخراج الفني الوليد زياد وليد ر أبو ب و ك